وقال فرعون يا أيها الملم ما علمت لكم من إله غيري فأرقل لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع موسى لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَى إِلَٰهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ